بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت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 أجعلناه في قرار مبين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعمل قادرين، وإلو يوم إلّا للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفتة أحياء أو أموات، وجعلنا فيها رواسي تامقات وأسقينكم ما أنقرات، وإلو يوم للمكذبين.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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحتنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمسعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون